Oh <laughs> وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى قَدْ مَسَّنَا طَغْوَى مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاعة وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْفِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مما كنتم تقفون من الكتاب قد جاءكم رسول ذا يريعقوا عن كثير <تصفيق> شبول <تصفيق> السلام سفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فبئيا الله <تصفيق> دي Oh! Kiitos إِنَّ عَذَابَ النَّارِ cuanto مصير منهم فالله بصير I'm <laughs> لا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.